لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجن نبحا الاشقى الذي يكتي ما له يتذكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا إِلَّ بَتِ غَ أَوجِْهِ رَبّهِ الأأَعْلى وَلَ تَْفَ يَرَّّ بِسممِ اللهِ الرحْمنَانِ الرَّحيم وَُّحَا وََّْ إلَ كَجَاء مَا وَدَّعكَ رَبّكَ وَمَا قَلَ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه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 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ لَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وإى wabbika sam